رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا كتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيلة وما ويعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة, ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين سفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها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 رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي